بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق أنه بناء على أن سبق الظهر على العصر من الشروط المتقدمة بمعنى أن محل إيقاعه هو ما قبل الشروع في العاصر وبناء على ذلك فمن شرع في العصر فقد تجاوز محل الشرط فإذا شك في أنه اتى بالظهر أم لا فقد شك في صحة العاصر ومقتضى قاعدة التجاوز تحقق الشرط لا لأجل إثبات وجود الظهر في نفسها بل لأجل إثبات صحة العاصر بلحاض جامعيتها للشرط وأورد على هذا الاستدلال. وين ما شيخنا. واورد على هذا الاستدلال بوجوه. الأول أن ما هو متعلق الأمر الضمني في المشروط هو التقييد وليس القيد فكون القيد متقدمان أو مقارنان أو متاخران مما لا أثر له في المقام فإن ما هو مصب الأمر الضمني التقيد كالتقيد بالاستقبال والتقيد بالطهور وإن كان الطهور سابقاً والتقيد بسبق الظهر وامثال ذلك وبما ان التقيد مقارن لا محاله اذن فلا يتصور تجاوز لمحل التقيد كي تجري بلحاظه قاعده التجاوز فإن جريانها فرع التجاوز ولا يعقل التجاوز بلحاظ التقيد وهو وجه متين الوجه الثاني ما ذكره سيدنا الخوي قدس سره في مصباح الاصول ومحصله ان شرط الترتيب بين الظهر والعاصر ذكري لا واقعي ومقتضى كونه ذكريان ان من دخل العصر غافلان فلا يشترط الترتيب في حقه وحين حيث ان المكلف يشك هل انه اتى بالظهر ام انه دخل العصر غافلا فبما انه يحتمل انه دخل العصر غافلا إذن هو لا يحرز شرطية الترتيب في هذه الصلاة إذ لو كان قد دخل العصر غافلا واقعا فالترتيب غير مشروطين ولأجل ذلك لا يحرز المكلف اعتبار الشرط في هذا المورد فإذا لم يحرز اعتباره إذن لا وجه لجريانه قاعدة التجاوز فإن جريانها فرع صدق التجاوز بالنسبة للشرط وصدق التجاوز فرع اعتباره حتى يقال تجاوز محله فلو لم يكن معتبرا واقعا لما كان هناك تجاوز كي يتحقق موضوعها إذن فالمكلف لا يحرز موضوع قاعدة التجاوز في المقام كي يكون المورد شنو مجرا لها وهذا الوجه ايضا طرحه الشيخ الأعظام قدس الروح وأجيب عنه اولا بأن مورد القاعدة أي قاعدة التجاوز التجاوز للمحال بالعنوان الأولي لا بالعنوان الثانوي ومثال ذلك أن الإمام عليه السلام أجرى قاعدة التجاوز في صحيح إسماعيل ابن جابر لمن شك في السجود وقد قام مع أن الترتيب بين السجود والقيام ذكري وليس واقعيا فلو قام غافلا حتى فالترتيب ولم يكن قد سجاد فالترتيب شنو غير معتبر فمع أن الترتيب بين السجود والقيام ذكري لا واقعي مع ذلك الامام اجرى قاعده التجاوز لمن شك في السجود وهو في القيام مع انه لا يحرز موضوع قاعده التجاوز في مثله اذ لعله دخل القيام غافلا ولو كان دخله غافلا من دون سجود لم يكن الترتيب معتبرا مع ذلك أجر الإمام قاعدة التجاوز مما يشهد على أن المناط في جريانها تجاوز المحل الشرعي بالعنوان الأولي فإن الترتيب معتبر بينه السجود والقيام بالعنوان الأولي نعم بعنوان الغفله أو النسيان فالترتيب مرفوع بحديثي لا تعاد كذلك الأمر في المقام فإن الترتيب بين الظهري يعني بين سبق الظهري وبين العاصر معتبر بالعنوان الأولي غاية ما في الباب لو دخل العصر غافلا أو ناسيا فمقتضى حديث لا تعاد سقوط شرطية الترتيب وإلا فهو بالعنوان الأولي معتبر وحيث إنه معتبر بالعنوان الأولي كان مجرا لقاعدة تجاوز لصدق تجاوز المحال بالعنوان شنو؟ الأولي وين الماء شيخنا؟ هذا مو ماء أنا أحتاج إلى الماء أنا كايلك من أول واحد يدي بعد الثاني واحد يدي بعض الثاني صارت هذه هو ما جيب الشرب شربا شستو بشربا كلام قاعد أشوف شيخنا ها شلون انت خاب ينهاي سالي <تصفيق> ايش ما قلت من اول بسم الله الرحمن خلاص بعد ما يحتاج الى هذا أشرب معلوم أيه. ما وزياد ما وزياد أوه. جزيزة خيرا وثانيا لو سلمنا ما أفيد فعلى مبنى سيدنا قدس سر لا يتم هذا الجواب لماذا لأنه يرى اعتبار الترتيب بين سائر ال أجزاء مجموع فسقوط شرطية الترتيب في الأجزاء الماضية لا يعني سقوطه في الأجزاء الباقية وحيث لم يسقط في الأجزاء الباقية إذن فحينئذ لا محل للقول بان موضوع قاعدة التجاوز قد مشكوكون لما إذ لعل الترتيب غير معتبر في المقام فإنه معتبر بالنسبة شنو للأجزاء الآتيين هذا بالنسبة لل وجه الثاني الذي أفاده سيدنا قدسسر الوجه الثالث أفاد سيدنا قدس سره في مصباح الأصول ايضا أنه لو بنينا على أن الترتيب شرط واقعي بين الظهر والعاصر مع ذلك لا مجال لجريان قاعدة التجاوز والسر في ذلك أن صلاة الظهر لها حيثيتان حيثية وجوبها النفسي وحيثية وجوبها الشرطي لصحة العاصر فمن حيث وجوبها النفسي ليست العصر مشروطه بها ولأجل ذلك لو تذكرها اتى بها ولو بعد العصر وأما من حيث وجوبها الشرطي لصلاه العصر فهو الذي يراد شنو اجراء قاعده التجاوز فيه وحين إذن نقول إن لاحظنا الظهر من حيث وجوبها النفسي لم تجري فيها قاعدة التجاوز إذ ليس لها محل شرعي لحاظنه وجوبها النفسي فيجري فيها استصحاب عدم الاتيان ومقتب استصحاب عدم الاتيان الأمر بإتيانها زي. وإذا لاحظناها من حيث وجوبها الشرطي جرت قاعدة التجاوز ومكتبى قاعدة التجاوز أن المكلف مأمور بالعاصر لأنه إذا صحت العاصر منه أمر بشنو بإتمامها والأمران متهافتان فمن جهه يقال صل الظهر لانك لم تأتي بها بمقتضى الاستصحاب ومن جهه يقال اتم الصلاه عصرا بمقتضى قاعده التجاوز فحيث يقع التهافت بين الامر بالظهر بناء على استصحاب عدم الاتيان بها ولا أمر باتمام العاص بناء على جريان قاعده التجاوز فلا تجري القاعده لاجل هذا التهافوت فاذا لم تجري لم يكن مانع من العدول اذ مت شك المكلف وهو في العاص انه اتى بالظهر ام لا عدل اليها فيتنقح موضوع روايات العدول وهو قوله في صحيحه زراره اذا ذكرت متى ذكرت الظهر وانت في العصر او بعد فراغك منها فانوها الاولى اذا ما في ترتب بين الامرين شنو الترتب باجراء الاستصحاب عدم الاتيان بالظهر ما في هذا الهدف بلحظ وجوبه النفسي هذا بلحظ شنو وجوب الغير هذا بلحظ وجوبه النفسي هذا بلحظ وجوبه الغير بلحظ وجوبه النفسي خ ما تجري قاعده ما اليها محل بلحظ وجوبها الغير تجري قاعده تجاوز وما يجري الاستصحاب فيتهافت مؤدا هذا مع مؤدا هذا يعني لو استصحاب بالظهر موضوع لاجراء في وجوبه الغيري بالعصر. في وجوبه الغيري ما له لا معنى لان هذا موضوع هذا موضوع <تصفيق> و اجيب عنه قدس سرّه بانه هل مدعاه ان هناك تهافتا بين نفس الاستصحاب والقاعدة أي استصحاب عدم الاتيان بالظهر وقاعده التجاوز أم أن مدعاه التهافت في اللوازم أي أن هناك تهافت بين التعبد بعدم الظهر وبين التعبد بصحة العاصر فإن كان مدعى التهافت بين الاصلين أي استصحاب عدم الضف و و لا و التجاوز فمن الواضح أن قاعدة التجاوز حاكمة على الاستصحاب. في أي مورد يتنافي فلا معنى لدعوة التهافت وإن كان منظوره أنه تهافت بحسب اللازم فيقال بأنه بما أن الأصول العملية ليست حجة في مثبتاتها ولوازمها فلا مانع من الجمع بين هذه اللوازم المتباينه لان الاصول العمليه مجرد شنو وظائف عمليه لا حكايه لها عن الواقع كي يقع التنافي بين مداليلها الالتزاميه وبناء على ذلك ولذلك ولذلك <تصفيق> من شك في انه توضأ قبل الصلاة ام لم يتوضأ فمقتضى قاعدة الفراغ صحه صلاته ومقتضى استصحاب عدم الوضوء وجوب الوضوء للصلوات الاتيه مع ان الحكمين الظاهريين شنو متنافيان إذ لا يمكن الجمع بين كونك غير متوضئ بمقتضى الاستصحاب وبين صحة صلاتك إلا أنهم يقال ما دام الاستصحاب والقاعدة مجرد وظائف عملية فلا مانع من التعبد بمؤدياتها في مورد واحد وإن كانت هذه المؤديات متنافية. متنافية فأنت من جهه بلا وضوء بمقتضى الاستصحاب وانت من جهه اخرى ذو صلاه صحيحه بمقتضى قاعده الفراغ وكذلك الامر في المقام فلا مانع من ان يقال ان هذا المكلف محكوم بعدم الاتيان بالظهر ومن جهه اخرى فهو محكوم بصحه العصر فيتم العصر ثم يستأنف الظهر هذا هو الجواب الوجه الثاني الذي ذكره سيدنا قدس سره وما يرد عليه الوجه الثالث واحد منكم افتح هذه الناف واحد طويل يفتح هذه النافذة لا واحد طويل تشو تقدر تفتح النافذه هذا طويل قاموا الوجه الثالث ما ذكره الوجه الثالث هذا هو الرابع ثالث له الرابع أين الذاكرون رابع. أين الذاكرون هذا الرابع <تصفيق> <تصفيق> الوجه الرابع ما ذكره المحقق العراقي قدسي سر ومحصله أن مقتضى المدلول الالتزامي لروايات العدول عدم جريان قاعدة التجاوز فإن مورد روايات العدول هو نفس مورد قاعدة التجاوز أي من شك في الظهر وقد شنو أخلا في العاصر فمن فإذا كان من شك في الظهر وهو في العاصر مأمور كان مأمورا بالعدول إلى الضرب بمقتضى إطلاق روايات العدول فلازم ذلك عرفان عدم جريان قاعدة التجاوز اذ لو جرت لصحت صلاته عصران وإذا صحت عصران فلا معنى للعدول بها إلى الظهر بس هل يتأكدوا من هالرواية فيها كلمة شكل وما فيها لو بالإطلاق هم تمسك العراقي ذا ذكرتها كذا فنوها الأولى فنوها الأولى قطعا موجودة في الرواية فنوها الأولى هل سنشوف إنه ظاهر كلام قاعد يتمسك باللاف مو بالإطلاق. ها؟ نسيت الطول حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في في الصلاة أو بعد فاغيف فن وهي الأولى. بعد. ثم صلي العصر فإنما هي أربعة. مكان أربعة. أربعة. مكان بعد بعد. فيها شك كلمة شك. ذكرت الشك. أنك لم تصلي وأنت في صلاة العصر صليت منها ركعتين فن وهي الأولى ثم صلي الركعتين. بعد روح روح فيها شك أشار لظرظرظرف الشكل ولا. واقعيه اه هذه طويله الروايه نعم طويله صفحه ما كنت قد ذكرت انك لم تصلي العصر حتى دخل وقت المغرب بعد روح روح يا قبل, قبل هذه الفقره قبل الفقره حلو بلي ما فيها ظرف الشك ما تفضل فهو متمسك بالاطلاق يعني فمقتضى إطلاق روايات العدول العدول إلى الظهر والمدلول الالتزامي لهذا الإطلاق عدم جريان شنو؟ قاعدة التجاوز إذ أن المدلول الالتزامي لهذا الإطلاق أن التجاوز لم يحصل لأنه إذا قال اعدل إلى الظهر فمعناه اعتبار الترتيب شرطا في الأجزاء الباقية ومقتبع اعتبار الترتيب شرطا في الأجزاء الباقية عدم تجاوز محل الترتيب ومع عدم تجاوزه فلا مجرى لقاعده التجاوز ثم قال وعلى فرض التعارض بين الاطلاقين اي اطلاق روايات العدول واطلاق دليل قاعده التجاوز فانهما يتساقطا وبعد سقوطهما فهذا المكلف شاك في انه اتى بالظهر ام لا فمقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر ان يعدل بصلاته الى الظهر ايضا خلص. واجيب عن كلام المحقق العراقي اولا بان روايات العدول ليست في مقام البيان من هذه الجهات وإنما هي في مقام التسهيل والامتنان فمدلولها التوسع وأنه من أتى بصلاة ملفقه من ظهر ومن عصر وظهر فإنها تحتسب ظهران فهو في مقام التوسع واعتبار الصلاة الملفقة مصداقا للظهر لا أنه في مقام البيان من جهة الترتيب كي يستفاد منها أن الترتيب معتبر في الأجزاء الباقيه ومقتضى اعتباره عدم تجاوز محله ومقتضى عدم تجاوز محل لجنه عدم جريان القاعدة فإن هذا كله مؤونة وكلفة لا يتكفل لا تتكفل روايات العدول بشنو ببيانها ولكن هذا الجواب محل تاملين فإن ظاهر قوله فنواه الأولاء أنه أمر مولوي ومقتضى كونه أمرًا مولوياً وشنو لا ومقتضى كونه امرا مولويا ان الترتيب لم لم يفت محله اذ لو فات محله لما كان هناك وجه أمر لما كان هناك وجه للأمر بالعدول الى الاولى امرا لزوميا فمدلوله الالتزامي العرفي اصلا هو بقاء محل شرطيه الترتيب وبالتالي ينتفي جنوه موضوع قاعده التجاوز فهذا الجواب عن كلامه غير تام الجواب الثاني قيل بانه ولنفترض ان مدلولها ذلك ولكن حيث إن شرط الترتيب من الشرط المتقدم لأن محل إيقاع هذا الشرط هو ما قبل الدخول في صلاة العاصر إذ مضمون الشرط هو سبق ظهر على العاصر فمحل إيقاعها هو أن يأتي بالظهر قبل العصر، فمتى ما دخل العصر، فقد تجاوز محل الترتيب، وإذا تجاوز محل الترتيب، تحقق موضوع جنو، قاعدة التجاوز، فكيف يقال بأن روايات العدول تنفي قاعدة التجاوز لنفيها؟ موضوعها والحال بان موضوعها من قبيل الشروط المتقدمه وهو متحقق وجدانا ولكن للعراقي ان يجيب بانه نعم ان موضوع قاعده التجاوز وجدانا متحقق لكن لولا المدلول الالتزامي لروايات العدول فحيث ان المدلول الالتزامي لروايات العدول مدلول لاماره ظاهرها حجيه فمقتضى حجيه هذا المدلول الالتزامي شنو عدم جريان قاعده التجاوز فإذاً عدم انتفاء الموضوع وجدانان لا يستلزم عدم انتفائه بالتعبود أي ببركة شنوه مدلول التزاميا لروايات العدول وبالتالي لا مجرى للقاعدة والوظيفة أن يعدل. يعدل بها إلى الظهر إلا إذا قلنا بجواز اقحامي صلاة في صلاة فمن الممكن أن يدخل في الظهر ثم يعود ويتمها عصرا بعد ذلك وهذا مطلب آخر لكن هذا المطلب الآخر ايضا ناقش فيه السيد الإمام كما كما تقدم وهو أن ظاهر روايات العدول عدم جواز إقحام فريضة في فريضة وإلا لو كان الإقحام جائزين لم يكن وجه لتعيين العدول من اللاحقة إلى السابقة نعم ما ذكره العراقي من المعارضة حيث قال على فرض الإطلاق في كليهما أي أن موضوع العدول متحقق فتشمل المورد روايات العدول وموضوع قاعدة التجاوز متحقق فتشمل المورد شنو روايات قاعدة التجاوز فإذا تعارضا تساقطا ووصلت النوبه الى ان المكلف شاك في الاتيان بالظهر ومقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر ان يعدل اليها محل التاملين يعني هذا الاخير الذي ذكره شنو محل التاملين اولا لعدم تصور المعارضه بين بين دليل الاماره والأصل العملي فان روايات العدول دليل اجتهادي وقاعده التجاوز اصل عملي ولا مجال للمعارضه بينهما بل الاول وارد على الثاني وثانيا على فرض المعارضه والتساقط فلا يمكن الرجوع لروايات العدول مره اخرى بان يقال يستصحب عدم الاتيان بالظهر ومقتضاه ان يعدل الى الظهر اذ لا موجب للعدول الا روايات العدول وقد فرضنا سقوطها بالمعارضه فينبغي ان يقال اذا تعارض وتساقط فان مقتضى استصحاب عدم الاتيان بالظهر قطع الصلاه واستئناف الظهر ثم العصر للعدول بهذه الصلاه شنو إلى الظهر فافهم واغتنم وتأمل تم البحث في هذا الفرع ويأتي الكلام بعد العطلة إن شاء الله يعني في أول أحد بعد العاشر من المحرم إن شاء الله تعالى نعم ما أدري أنا خلصت الظاهر الفروع فروع الأوقات خلصناه خلصنا